يقول هذا السائل هل يبطل التمتع بخروجي من مكة إلى جدة إذا كان السائل ليس من أهل جدة فإن تمتعه لا ينتقض أو لا يبطل برجوعه إلى جدة أما إذا كانت جدة هي بلده فإن المتمتع إذا رجع إلى بلده ينتهي تمتعه فإن أراد أن يكون متمتعا فإنه يهل بعمرة جديدة نعم أحسن الله عليكم أقول هل الثواب ثواب الصلاة في فناء المسجد أو الساحة يعد بألف صلاة ساحات المسجد المحاطة بالجدران هذه كلها من المسجد كلها من المسجد والزيادة لها حكم المزيد والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهذه الفضيلة تتناول كل الزيادات الزيادة التي كانت في زمن عمر ثم في زمن عثمان ثم في زمن بني أمية ثم الزيادات التي حصلت بعد ذلك كل هذه الزيادات يشملها هذا الأجر فزيادة لها حكم المزيد والساحات التي حول المسجد هي من المسجد نعم حسن الله ليكم يقول ما معنى أن يقف بعرفه هل يشترط أن يكون كل نهاره واقفا أم ماذا لا لا يشترط الوقوف قياما على القدمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه ركوبا على الناقة مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى فليس من شرط الوقوف القيام ان يكون قائما على قدميه لو كان جالسا على كرسي أو راكبا في سيارته أو جالسا على الأرض في خيمته المهم أن يشغل وقته بالذكر والدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة نعم حسن الله ليكم يقول هل يجوز بعد العمرة للمتمتع أن يأتي أهله المتمتع إذا أتى بالعمرة وتحلل منها فإنه يكون حلالا وكل ما منع منه قبل الإحرام أصبح حلالا له ومن ذلك من يأتي أهله فالفترة التي بين العمرة إلى أن يهل بالحج في آه اليوم آه الثامن من ذي الحجة هذه كلها فترة لا, لا يحرم عليه فيها شيء حرم أو منع منه من أجل الإحرام نعم أحسن الله ليكم يقول سأح سأحج مفردة فهل لي أن أقوم بعمرة بعد الحج ومن أين أحرم الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على تكميل أعماله في حجه وعمرته والأنساك ثلاثة ومنها الإفراد وإذا كان أراد في حجه أن يجمع بين عمرة وحج وسلك هذه الطريقة ليتخلص من الهدي فليس هذا الصنيع من شأن من أراد أن يتم عمله ليس من شأن من أراد أن يتم عمله وأتم الحج والعمرة لله له أن يحج مفردا لكن إذا أراد أن يجمع بين عمرة وحج في سفرته فليكن متمتعا أو قارنا ويكون عليه الهدي وإذا كان لا يستطيع الهدي ينتقل الى الصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ولا يشترط أيضا في هذه السبعا تكون متوالية بل لو فرق بينها وجاءت في اوقات متفاوتة لا حرج عليه فالأمر سهل جدا وبعض الناس يسلك مثل هذا المسلك حتى يتخلص من الهدي الذي هو هدي التمتع فمثل هذا لا ينبغي أن يصير إليه المسلم وأن يسلكه فإن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله نعم أحسن الله يقول هل يجوز لي سؤال الزكاة لأذبح الهدي لا تسأل مرة معنا الحديث ما من يستعفف عفوه الله ومن يستغن يغنه الله وإذا كنت لا تستطيع أن تشتري الهدي فلا تسأل من الزكاة من أجل أن تذبح الهدي وإنما انتقل للصيام إذا كنت لا تستطيع الهدي فانتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحسن الله ليكم يقول إذا دخلت في, عمرة في العمرة يوم الجمعة والإمام يخطب فماذا أفعل؟ أعد أحسن الله ليكم يقول إذا دخلت في العمرة يوم الجمعة والإمام يخطب إذا دخل الحاج أو المعتمر إلى المسجد الحرام وهو وقت صلاة يشارك المسلمين في صلاتهم ثم بعد ذلك يؤدي عمرته ثم بعد ذلك يؤدي عمرته وإذا كان وقت وقت خطبة فإنه يستمع إلى الخطبة ويصلي مع الناس ثم بعد ذلك يؤدي أعمال حجه أو أعمال عمرته إن طافا وقت الخطبه لا حرج عليه لكن الأولى به أن يجلس وأن يستمع ويستفيد ويشارك في الصلاة ثم بعد ذلك حتى وإن كان صلى يجعلها له نافلة حتى وإن كان قد صلى يجعلها له نافلة ثم بعد ذلك يؤدي اعمال عمرته أحسن الله يقول هل يجوز دفع ثمن الهدي نقدا للجهات المختصة؟ نعم دفع الثمن للجهات المختصة التي تستقبل النقود من الحجاج لتنوب عنهم في شراء الهدي وذبحه في وقته وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين يجوز له ذلك وهم يقومون مقامه وينوبون عنه في شراء الهدي وذبحه وتوزيعه على من يحتاج إلى ذلك أو المحتاجين إليه نعم. حس الله ليكم يقول طبيعة عملي تجبرني على حلق اللحية وعدم إعفائها فماذا أعمل؟ أقول لك قال عليه الصلاة والسلام أعف اللحى وقال عليه الصلاة والسلام أكرم اللحى وقال وفروا اللحى وقال أرخ اللحى نعم. أحسن الله ليكم يقول أتيت للحج وعلي الزكاة ونويت تاديتها فما الحكم لا تكفي النية بل المطلوب العمل وإلا كم من إنسان نوى وأخر وأجل وسوف ثم لم يقم بالعمل فالزكاة إن كان قد حل وقتها لا يكفي النية بل يجب المبادرة إلى إخراجها والمسارعة إلى بأدائها وإصالها للمستحقين وإذا كان بإمكانك أن تتواصل مع بعض الأهل للمسارعة في إخراجها إن كان قد حال الحول فتفعل ذلك نعم أحسن الله يقول وجدت مبلغا قبل عام بجوار السوق وكنت في عمره وتصرفت فيه وأخيرا عرفت حكم ذلك فماذا أفعل المبلغ الذي تصرفت فيه ليس لك أن تتصر فيه لا سيما أن أمر اللوقطه في مكة أمر عظيم جدا وهذا المبلغ إذا وصلت إلى مكة تسلمه إلى الأمانات التي في المسجد الحرام وتبلغهم أن هذا المبلغ كنت قد أخذته في العام الماضي لأن أصحاب الحاجات المفقودة والأموال المفقودة فالغالب يراجعون هذه الأمانات ومن يراجعهم يقيدون عندهم المبلغ الذي فقده وصفته ورقم هذا الشخص فلعل بارجاعك هذا المبلغ إلى هؤلاء وتحديد الوقت الذي وجدته فيه يفيد بإذن الله سبحانه وتعالى في رجوعه إلى صاحبه والله أعلم أحسن الله ليكم يقول هل الأفضل شراء الهدي للمتمتع في المدينة أو في مكة الأمر في ذلك واسع الأمر في ذلك واسع إذا كنت تريد أن تنيب عنك هذه الجهات المختصة بالهدي والأضاحي فالامر واسع سواء دفعت القيمة هنا في المدينة أو دفعتها في مكة الأمر في ذلك واسع نعم أحسن الله عليكم يقول هل صلاة النافلة للمسافر في الفندق أفضل أم المسجد النبوي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وقول صلاة في مسجد هذا يتناول الفرض والنفل يتناول الفرض والنفل فالفرض بألف في المسجد والنفل أيضا فيه بألف لكنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة وعليه فإن صلاتك للنافلة في بيتك أفضل حتى ولو كان البيت الذي تسكنه عبارة عن سكن مؤقت صلاتك للنافلة فيه أفضل نعم أحسن الله ليكم يقول هل يمكن للمرأة الحائض أن تزور المزارات المقابر؟ المرأة سواء كانت حائضا أو ليست بحائض منهية عن زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة فالأصل أن المرأة لا تزور القبور سواء كانت حائضا أو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 وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين